يا للمصيبة لقد ذهبت تلك اللذات وانقضت تلك الحسرات فلم يبقى إلا الآلام والحسرات وحسرتاه على أصحاب لم ينفعوا وحسرتاه على أحباب لم يسفعوا يا حسرتاه يوم طال ولم أعد زادا للحفر يا حسرتاه على عمر مضى وزمان ولا وانقضى ولم أتقي فيه حر لها يا حسرتاه إذا كشف الديوان بخطايا اللسان وزلات الجنان وطبيح العصيان يا حسرتاه إذا وضع الكتاب ونشر ما فيه من خطأ وصواب وعرض اشتباب يا حسرتاه على صلاة أضعتها وذكاة منعتها وأيام أفضرتها يا حسرتاه على أوقات أهدرتها يا حسرتاه على دنوب ارتكبتها وفواحش اقتربتها يا حسرتاه يوم لم يلهج لساني بذكره ولم تقم جوارحي بشكره يا حسرتاه يوم يفوز الصالحون بالدرجات يا حسرتاه يوم يقوي الضالمون في الدركات قال سبحانه وأنذرهم يوم الحسرة وأنذرهم يوم الحسرة طضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون وأنذرهم يوم الحزن إذ طضي وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نريث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون يقول الشاب لقد ذهبت تلك اللذات وانقضت تلك المصرات فلم يبقى إلا الآلام والحفوات لم يبقى إلا الآثان والأوثار والتبعات تفضل لذالة من من ذات صفتها. من الحرام ويبقى الإثم والعار تبقى عواقب سوء فيما غبتها لا خير في من بعدها النار وأنصح كل شاب عاقل بالالتزام بتعاليم الدين الحني تلك التعاليم التي لطالما سمعناها ولم نتبعها إنما اتبعنا النفس والهوى والشيطان وقد خرب من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان أقول لإخواني السباب احذروا المخدرات والفواحش والمنكرات فإنها الهلاك الماحف احذروا من رزقة السوء فإنهم جنود إبليس اللعين يقول أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه فلعلكم تقرؤون كلماتي هذه وانا تحت التراب فلعلكم تقرؤون كلماتي هذه وانا قد فارقت الروح الجسد صعدت الروح الى بارئ فالله يا وسعت رحمتك كل شيء اللهم يا وسعت رحمتك كل شيء ارحم عبدك الضعيف المسكين يا ربي إن عظيمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عبك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم ما لي إليك وسيلة الرجاء وجميل عبك ثم أني مسلم